اللهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما Bang! ان كريم كثير نونا فطروا ان I'm... Um. Papa! war in I and mean Okay. I'm